أماه أماه إن سحى وهيجت فيك البكاء وعدت عليك الذكر وتذكرت اللقاء ستجلدي بالصبر حين ثم جودي بالدعاء وتذكري يوما قريبا عند ربي في السماء هذا اعز ينفعك ينفعك العز ام لا لا تجزعي فالدمع ليس بمرجع ام لا لا تغزعي فالدمع ليس بمرجع إني سئمت العيش في دنيا اللذائذ فقنعي اني عزمت على المسير نحو الكرامة فاسمعي الموت لن يقيمني والقتل ليس بمفزعي والأسر يسقي همتي شوقا يغذي مطلعين الموت ليس يصيبني والقتل ليس بمفزعي والأسر يسقي همتي شوقا يغذي مطلعين. لن أستكين إلى العدا ابدا وحتى مصرعي إني سمعت نوح من فكلات إنه فمن يعي وسمعت صرخة طفلة تبكي لقاتل لأب اماه اني راحل اماه إني راحل لا لن أباني من معي صوت الرصاص بجانبي دوما يداعب مسمعي يا امتي هيا فأري فالمجد عند المصعي يا أمتي هيا فأري فالمجد عند المصعي